وبدى لهم سيئة ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ناساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما واكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم Yirmi cüz, beş yüz birinci sayfa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أجل مسمى والذين كفروا عما أوذروا معرض قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إنتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن مصادقين فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن يَدَّعِي الْبَاطِلَ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُسْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ وَقُلْ إِنِ ولما كنتم بدعم من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن إلا ما يوحى إلي وما إلا نذير مبين قل أرويتم كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا مما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فيسيقولون هذا افتراء قديم ومن قبل كتاب موسى إيمانه وهذا كتاب مصدق لسان عربي ينذر الذين ظلموا وبشر للمحسنين إن الذين آمنوا بربنا الله ثم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة فيها جزاء بما كانوا يعملون لوصينا لإيمسنا بوالده يحسن حملت في أمه كرها ووضعت في كرها وحمله وفصله ثلاثون شهرا حتى إذا بلوا شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ضرب الله أصلح لي في ضريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 أولئك الذين حق عليهم القول في أمامين قد خلص من قبلهم من الجن والإيس إنهم كانوا خاسرين ولكلين درجات مما عملوا وليوفيهم هم لا يظلمون ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أذهبتم ضيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فليوم تجزون عذاب الهني بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون واذكر أخوه عاد إذ أنذر قومه بالأحفاف وقد خلت النذر من بين يتيه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذابي يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إي كنت من الصادقين قال إنما عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عرضا مستقبل أوتياتهم قالوا هذا عرض مرضرنا بل به فيها تدمر كل, تدمر كل شيء بأمر ربها فأصلحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزدنا قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصارا وأفئدة فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئتتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحافبهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من ذن الله قربانا آلهة بل وظلوا عنهم وذلك إذكهم ما كانوا يفترون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ يَدْعُونَهُمْ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُزْلِمَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ يُصَدِّقُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا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 بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا فسد عن سبيل الله اولئك هم الضالون وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا تتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تتبعوا الحق من ربهم. كذلك يعرض الله للناس أمثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فامروا بذلك عذاب حَتَّى إِذَا أَخَذَهُمْ بَشَطَةُ اللَّيْلِ عَلَى قُرًى إِمَامَنًا فَأَمَّا مَنْ نَبَذَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَسَرَّ مِنْهُمْ مَا لَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيُغْنِيَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ Seyehdihihlma yushluh baa lham ve yedehluhul jern taerfaha lham. Ya ayihal ladin amanu indan shuruu lla ya shurkuu ma yuthabit abdamek. Waladin kaferuufa taasal lham azzul aamalahum. Dalikb eanhum karhuu ma anzalallahu faahbud aamalahum. Afa lam yasiruufil ardhi fa yanzuruu kif kana aqbadul ladin min qablhum. Damarallahu alihim alil kaafirin amthaluha. Dalikb eanallahu maula ladin amanu إِنَّ الله بكل الَّذِينَ آمَنُوا ووعن الصالحة لجنات مجر من تحت الآنهاار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وويكلون كما تأكل الْأَنْعَمُ وكما تأكل لَهُمْ كما مِنْ الآن هِيَ والن ممثلهم مِنْ أي من قرية هي من قريتك التي أهلكناهم فلا ناصر لهم كان على بينة من زين له سوء عمله مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار مما إن غير آس وأنهار من لبن لم يتغير ضعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عصر مصفى ولهم فيها من كل السمرة ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقو ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا معي ذك طال للذين أوت العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله ولا قلوا بهم فاتبعوا والذين تدوز زادهم هدا و اتهم تقواهم فهل يظنون ان تأتيهم فقد جاء اشراطها لهم اذا جاء ذكرهم فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبي كقول المؤمنين والله مما ويقول الذين آمنوا فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم رضوياً ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم رأى وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق كان خيرا لهم فهل عسىتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتفضعوا أرحانكم ولاك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى بصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سولا لهم أم لهم ذلك بانهم قالوا للذين ما نزل الله سنقيكم فيه بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا تم قسم الملائكه يضربون وجوههم تدبرهم ذلك بانهم تبعوا ما اصاب الله وكرم رضوا انهم فاحبط اعمالهم هل في قلوبهم مرض ان لا يخرج الله او يغوانهم ولو نشاء لاريناكهم فعرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم فيلحيل القول والله يعلم اعمالكم ولنبل ونكم حتى نعلم من وجاهد منكم الصابر ان ونبل واخباركم şer'u rrasul min ba'di ma ta bayyana lahumul huda la yudrullahu shay'an wasyuhbit a'maluhum ya ayyuhalladheena amenu ati'u'llaha va ati'ur rasul va ati'ur rasul İnna ladin ka farwasadu an sabilillahi, thumma matuwa hukfarum, falay yilfir Allahu lham, falatahi nu tad'aa ila sallim, wa antum ala'oon, wa Allah ma kumalayi amalakum, inna ma lihayadutun ala'biullah, wa in tu minu tabo, yatqum ajurakum, wa la yasalakum amwalakum, in yasalakumuha, fayefkum daruhalu, yuxrut awwanakum, ha antum, ha ola, ytu fi mufi sabilillah, famin kum wa ma yibkhul, fa inna an wa wa in amsal konum بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اللهم تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين لين يقولوا للمؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين ولو بنات الجنات يجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم كان ذلك عند الله فوزا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بالله ظن نساء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعذبهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما اننا ارسلناك شاهدا وشهيدا ومبشرا ونذيرا بالله <سؤال> <سؤال> إلا الَّذِينَ يبايعونك إنما يبايعن الله يد الله في القيدهم فمنك تف إنما ينكث على نفسه ومن أوف بما عهد عليه الله فسيئته أجرنا عظيمة سيقولونك المخلفون من العرب شغلتنا أم لنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون ما ليس في قلوبهم ولف قل من يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بَلْ غَنِيتُمْ أَنَّ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ مَّا ظَنَنْتُمْ وَكَانَتُم قَوْمًا مُّدْبِرًا بَلَمَّا آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهِ سَعِيرًا صَايِرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَفْصِلُ لِمَن يَشَاءُ سيقول المخلفون إذا ضلغتم إلى مغانما تأخذوا هذا رونا نتبعكم يريدون أن يبتلوا كلام الله قلنا نتتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعرب ستدعون إلى قوم أولي بأسين شديدين تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإذا تولوا كما توليتم مِن قبل يعذبكم عَذَابًا أَلِيمًا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراج حرج ولا على المرض حرج ومن يضع له رسوله يدخله جنات رجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يباين كنهد الشجر فعلم ما في قلوبهم, ما في قلوبهم فأنزل السكتة عليهم وأثابه فتحا قريبا وما غادم الله وعندكم الله ما غنى كثيراً تأخذونها فعجل لكم هذه وكفء الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهدئكم سراط المستقيم فأخرى لم تقدر عليها قد أحفظ الله بها وكان الله على كل شيء قديراً وللقد لكم اللذين فروا ولا والأذبرة ملاجئنا ولينا ولا نصيراً سنة الله التي قد خلاص من قبل ولا نتجد لسنة الله تبديلاً وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيدكم عنهم ببعض ما تكبوا من بعد أن فرطتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا ومن الذين كفروا شدّت عليكم المسلح الحرام ما والهدي معكم فوالهدي معكم فأن يبلغوا محل ولو لرجل مؤمن من ليس من عند الله تعالى منهم أن تضروهم بتوصييكم منهم عثرة بغير علم يدخل الله في رحمتهم من يشاء لو تزاينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما إذ إل جعل الذين كافروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكان وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمن المخلق الرؤس لكم لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا غريبة والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار رحموا بينهم تراهم ركعان, ركعان سجدا يبتون فوضا من الله ولضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شضعهم فآزرهم فاستألت فاستألت فاستألت على سوقه يعجب الزرع ليأغيظ من الكفار وعد الله الذين أمنوا عبروا الصالحات منهم مغفرة أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين نادي الله ورسوله الله. الله سميع يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول بعضكم لبعض ان بعضكم لبعض اعمالكم لا شعورا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اختارهم لا يعقلون. Vallahu anhum sabanu hatta tekrarileyim nekana kıyır alhum. Vallahu affur rahim. Ya iyiha ladin amanu jahkum fasikum mina bain. Fatabiyan an rusibu qabam bi jahadun. Fatusbiu ulama. Fatudun nadimun. Ualimu an fiikim rasulallah. Laiugziyam kun fi kafirin min alamli anetum. Lakinallah habb alik meni manawzinuh fi kalobikum. Fi kalobikum. Wazinuh fi kalobikum. Makarrah alik men kufra al fasnuk wal asyan. Ulaikumur rashidun. Fallamina وَإِنْ طَيْفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتْنُ فَأَصْلِهُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَوَسْ إِحْدَاهُمْ عَلَى الْأُخْرَى فَقَادُرُ الَّذِي تَبَوِي حَتَّاتَ فِي أَلَى أَمْرِ اللَّهِ fáin fáf açlıh bineh ma biladde ve açlıcığın. İnnâ Allah yüp bil müacilcığın. İnnâ mülûminin i̲k̲ı̲ a̲t̲ı̲n fáçlıh bineh kuykumâtnamûllâh lâ alakum durhamun. Yâ ayyuhan lâdin aminûlāysħarqa min qa min asâi ykûnux xirâ minhum lâ nisâ min nisâ asâi ykûnux xirâ minhun. Wallât almizûn fustkum lâ dana bzu bil alqab. Bixal يا aleyh hal dinler etenbül kâfi من övün yln bazı الظن ismû ولا la ولا ve la yâwûn bazıkum bazı ayıp bû aleyh hal dinler etenbül kâfi râmin övün yln bazı övün ismû ve la tajessû ve la yâwûn bazıkum bazı ayıp bû aleyh hal dinler etenbül kâfi râmin övün yln bazı övün قلتم تؤمنون ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قولكم الله ورسوله لليسكم من اعمالكم شيئا الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بالمال والحم <سؤال> انفسهم في سبيل الله اولئك الله دينكم والله يعلم في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمننون عليك ان اسلموا قلنا تمنوا اسلامكم بل لله يمنعكم بل لله يمنع عليكم ان هداكم ان الله يعلم غيب السماوات والارض بشير بما Teşekkür بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم وذروا منهم فقال الكافر هذا شيء عجيب أئذا مسنا وكنا تُرَابًا ذلك رجع بعيد قَدْ عَلِمْنَا مَا تنقش الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بَلْ كذبوا بِالْحَقِّ لما جاءهم فَهُمْ في أمر مريج أَفَلَمْ ينظروا إلى السَّمَاءِ فوقهم كيف بنيناها, كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مدتناها ولقينا فيها رواس وأنبسنا فيها من كل زوج ونزلنا من كان في انفسنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النبيد رزقنا وهينا رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كدبس قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان رود واصحاب اليكه وقوم مطبع كلن كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق افعينا بالخلق الاول بلهم في لبس بلهم في من خلقين جديل ve laqad xulamana ilisan wa n'alamu ma tuasubhihi nefsuh ve n'ahmum aqrab illahe min habli al-wali ida talaq al-mutlaq yani al-ya'min ve al-ismali qayid ma yafid min qauli illa ladihi illa ladihi الموت <سؤال> بالحاق <سؤال> ذلك ما يكون منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الموعد و نفس معها لَقَدْ كنت في غفلة من هذا فَكَشَفْنَا طائك فبشر كل الْيَوْمَ حديدة وقالقينه هذا ما لدي عديدة ألق فييد فِي جهنم كل كُلَّ عنيد من عي لل خير معدين مريمة الذي جعل مع الله لا هن أاخرف ألق يمكن الشديد قال پرينه رب بناما أضقايد هو كان في يغللا لمبعيد قال لا تختشبول لدي وقدقد تم إليكم بالوعدة ما ييبدل القول لديه ومانا بغللا من يوم نقول وتقول هل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كان لكن قبلهم منقرنهم أشد منهم بعض شانفنا وق البلاد هل بحييص إنقي ذلكعاد رالي ما كان هو قلب او القسم مع وهوشهيد ولابل خلبنا السماوات والرضو ما بين ما فييس التأياام وماما سنمل الغوب فص علىما يقول هو وسببحم ربك قبلة تن شمس وقابل الغبة ومع اللي ومن اللي فسببي هو على بار السجده واستمعع ووميناد المنااد من مكان قريب يوم يوم تشاقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حش علينا يسير، نحن أعلام بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بسم الله الرحمن الرحيم والذارية الذروة، فالحاملات مقران، فالجاريات يسران، فالمقسمة أمرا، إنما تعادنا صادق، وإن الدين لواطع، والسماء ذات الحبك، إنكم في قول مختلف، يؤفق عنه من أفك، قدل الخراسون الذين لهم في غمام سهل يسألون أيّا يوم الدين يومهم على النار يفتنون زق في سنكم هذا هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في دنيا توعيون آخذين ما تهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مسنين كانوا قليلا من الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستأنفون وفي أموالهم حنق للسائل والمحرم وفي الأرض آيات للمقين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء زقكم ما تهعدون فرب السماء والأرض إنه لحقم مثل ما أنتم هل أتاك, أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بأجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلاء من علم فأقبلت امرأته في صرة فصدقت وجهها وقال سعجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم